وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَذِيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ مِن دُونِهِم مِّئَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْطْدِرَ الرِّعَاءُ هو أبونا شيخ كبير